وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله فقال أرده من حيث أخذته فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه فشد لي صوته أرده من حيث أخذته فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال رواه مسلم قوله القبض ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت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 إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها رواه مسلم